ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل قال عسى يَنْكُوَا الْحَسَنِين وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَدْيَنًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَدْيَنًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ وَوَجَدَ بَيْنَهُمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَا مَا خَطْبُكُمَا قَالَا مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَشْكِي حتى يصبر الرعاة وأبونا شيخ, كبير وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال فسقى لهما ثم تولى فقال, فقال رب اني بما انزلت الي من خير فخير فقال رب اني بما انزلت الي من خير فقير فجاءت احداهما تمشي على استحياء فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجرا ما سقيت لنا قالت ان أبي يَدْرُونَ كُلَّ يَدِيكَ أَدْوَامَ مَا سَقِيتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ قَصَصًا قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ من القوم نجمت من القرن الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين إن خير من لَنْ تَقْضِيَ وَأَمِين قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُمْتَحِكَ إِحْدَى ابْنَتَيِهَاتَيْنِ عَلَى قَالَ إِنِّي تأذرني ثماني حجد على أن تأذرني ثماني حجد فإن أتممت عشرا فمن عندك فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليه وما سَتَجِدُونِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَرَأَ لَنَا ذَٰلِكَ بَيْنِي ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل والله على